قل إن الموت الذي تفرون منه فإن هو ملاقكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشادة تُرَدُّونَ تردون إلى عالم الغيب والشادة فينبئكم بما كنتم تعملون